Yeah, yeah. Oh, no. ذكر ربك ربك عبدال زكريا What Oh, Damn yeah. Man. يا الله توكل لمن سلا رواد لي ديني هو داري لي وسلام عليه يوما What? What? Let's go. All of Mm-hmm. ذلك قال ربك هو No off فلا تابع من تحت, تحت, تحت جزاء الله قد جعل ربك تحتك لك تساقط عليك I'm Yeah uh yeah. سناداها من تختها الا تخذني قد جعل ربك تختك él نكلم اليوم الإنزير ف... وجعلني مبارك ليلما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه ما Wow. <laughs> <laughs> Shabbat Shabbat Oh <laughs> yeah. من ولد سبحانه سبحانه